كفايه زنون كفايه زنون كفايه تقول الناس صوم كفايه زنون كفايه زنون كفاية, كفايه تقول الناس صوم امتى يا عبد بس تتوب تستغفر ربك رب قلوب مهما طال العمر أصير مهما كبرت فإنت صغير مهما طال العمر أصير مهما كبرت فإنت صغير تختار الخير تختار الشر النهاردة مخير بكرة مصير ارفع ايدك وقول يا رب وانو خلاص انك تتوب ارفع ايدك وقول يا رب وانو خلاص انك تتوب خايف عليك العمر يفوت والدنيا ما فيهاش خلود وفي لحظة يعدي يجي لك الموت وساعتها ما بتنفع تعود ارفع ايدك وقول يا رب وانه خلاص انك تتوب ارفع ايدك وقول يا رب وانه خلاص انك تتوب كفاية زنوب كفاية زنوب كفاية تقول عن ناس عيوب حاسب نفسك أول بأول وابعد عن أصحاب السوء وقل للنفس خلاص هتحول هتحس برحة والقلب يروب ارفع عيدك وقول يا رب وانوي خلاص انك تتوق ارفع يدكوا يا رب وانهي خلاص انك تتوب كفاية يزنوا كفاية يزنوا كفايه تقول عن الناس